ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وكفيعنا وصندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى صلى وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحظنوا وأبشروا بِالْجَنَّةِ التي كنتم توعدون نَحْنُ أَوْلِيَاءُ ولكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم, ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي بريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بعنبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من راى منكم مكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الايمان وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا عظمت امتي الدنيا نزيت منها هيبه الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بلغه الوحي pai dar tasabtu ummati saqat min ainillah awkama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama uril kade bhuliy gajal bolu bolcha pura batcha